زودة تزوج بستين رجلا يصلح هذا أعانها الله وأعان ازواجها لمن سترضي ومع من ستكون والقمة الإسلامية في هذه الأحوال ما بين أكثر من ستين قطعة من مملكة ومشيخة وإمارة وسلطنه ودوله وجمهورية وما أعلم فرؤ بيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم الذي لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم اذن كانت الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه تسوس الناس لكن سياسه شرعية ليست سياسه غويه كما يقول عتاه البشريه في هذه الازمنه الرديه لا دين في السياسه اي كلها كذب واحتيال ومكر ولا سياسه في الدين لا سياسة في الدين كذب ولا دين في السياسة نعم سياستكم والمزور ليس فيها دين الرحمن ما فيها إلا دين الشيطان لأنها قائمة على الكذب والاحتيال والمكر والخداع أما القيام على الشيء بما يصلحه والوفاء بالعقود والعهود مع العباد جميعا ورعاية الأمور والسياسة الإسلامية المثل هذه في دين الله كانت بنو إسرائيل تسوهم تسوه الأنبياء تؤذي الميشاء نكمل هذا بعد الكرام فالقيام على الشيء بما يصلحه سياسة ورعاية الشيء حسب قواعد الحكمة والعدالة سياسة ففي مجال التعليم ونصرة دين الله بالحجج والبراهين تدخل السياسة وفي مجال الحكم والوصول إلى الحق الذي يريده رب العالمين تدخل السياسة وهكذا في جميع شؤون الحياة وإذا اردنا أن نضرب مثالا على هذا وعلى سياسة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في العلم والحكم وفي جميع شؤون الحياة فلنرجع الى كتاب الله لنرى احوال الانبياء ولا اريد ان اسهب وافصل فاقتصر على مثالين لحال نبيين احدهما سلك سياسه علميه ايد بها دين الله وقضى على المضره التي تلصق بدين الله ونبي آخر فلك سياسة حكمية في الحكم وصل إلى مراد الله القدري الذي يحبه ويرضاه فهو مراده الشرعي وألهمه الله سياسة حكيمة في حكمه ليتوصل إلى ذلك الأمر حياة الأنبياء كلها سياسة لكن كما قلت فأقتصر على نموذجين اثنين فقط النموذج الأول والمثال الأول السياسة العلمية لخليل رب البرية إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلام قص الله علينا نباءه وكيف سلك مع قومه مناظرة حكيمة في القضاء على المفسدة المتعلقة بالأديان لإثبات صحة دين الإسلام ونصره بالحجة والبرهان والمناظرة التي جرت بينه وبين قومه حكاها ربنا جل وعلا في سورة الأنعام في حدود ايه سبعين فما بعدها يقول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رَأَى كوكبا قال هذا ربي أي في اعتقادكم أو كذلك أنتم تقولون هذه الكواكب آلهة هذا ربي حسب ما تعتقدون وأنا أتنزل معكم إلى هذا المستوى من أجل أن أظهر لكم باطلكم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا لم يهدني ربي لاتننن من القوم الضالين يا قوم بحثوا هذا اله لا يصلح ان يكون اله اذا ما هدينا الى الصواب فنحن على ضلال وفي تباب فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا أكبر هذا اله الها ما رايكم في هذا اكبر الاله عندكم فلما افلت اله يغيب إله يتغير إله حادث إله يسير إله مقهور أرب يبول الثعلبان على رأسه ألا ذل من بالت عليه السعالب إله مقهور لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركم المفاصل بيني وبينكم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه المناظرة ما قيمتها يا أحكم الحاكمين أنت بكل شيء عليم ما قيمتها وتلك حجتنا هذه هي السياسة العلمية الحجة القوية وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وفوق كل ذي علم عليم في قصة نبي الله يوسف وهي المثال الثاني الذي سأذكره ولننظر إلى تعليق ربنا جل وعلا وتعقيبه على هتين القصتين سياسة في العلم وسياسة في الحكم وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم إذا رفع الله درجته لما من عليه بهذه السياسة العلمية المثلى التي كبت بها الباطل وأهله ودمغهم وأظهر الحق ونصره سياسة علمية لدفع المضرة عن الأديان ولنصر دين الرحمن هذه سياسة أم لا القيام على الشيء بما يصلحه رعاية الشيء على حسب قواعد الحكمة والعدل والإنصاف فهم يرون أن هذه الكواكب آله أنا سأسايرك سأسايركم في اعتقادكم لنصل بعد ذلك إلى حق ينبغي أن نكون عليه أنا وأنتم هذه آلهة تذهب وتغيب وتختفي لا لابد من إله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فاطر السماوات والأرض إذن سياسة علمية يقول ربنا معقبا عليها وما لها ومانا على خليله إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه بها وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات وأن آتيناها إبراهيم على قوم إن ربك حكيم عليم السياسة التي في الحكم حكمية ثانية للنبي الصالح يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يخبرنا الله جل وعلا عن حاله مع اخوته عندما دخلوا عليه فعرفهم وهم له, وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها أن العير انكم لسارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 عن أخيه الذي هو شقيق الله من أمه وأبيه وليدفع الريبه عن نفسه وأنه مصطنع هذا ثم استخرج هذا الصواع الذي وصاع يكال به من وعاء أخيه كذلك كيدنا ليوسف كما هم كادوا له ليضروه ويؤذوا كاد الله له عليهم ليستخج الحق منه وليكون هذا سببا لحضور أبويه بعد ذلك كما قدر الله وشاء وهذا أمر يحبه الله ويرضاه فكاد له بهذا الأمر وهو أن ألهمه هذه سياسة أن يضع الصواع في رحل أخيه ليترتب على هذا ما يترتب من مجيء أبويه وليترتب على هذا ما يترتب بعد ذلك من ظهور الحق وأن الله لا يتخلى عن عباده المخلصين كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما يستطيع أن يأخذه لأنه كان في حكم شريعة ذلك الزمان التي فيها نبي الله يوسف أن الذي يسرق يغرم مثل ما سرق يغرم مثل ما سرق ويعذر فلا يقطع ولا يؤخذ وكان في شريعة يعقوب على نبينا عليه الصلاوات الله وسلام أن من سرق يصبح ملكا لمن سرق منه ذلك المتاقب ولذلك قال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحيفه وجزاء جزاؤه هذا جزاء الظالمين هذه شريعة أبينا يعقوب السارق يكون ملكا لمن سرق منه إذا ثبتت عليه السرقه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ أخاه في دين الملك ما يستطيع أن يأخذه إلا أن يشاء الله بهذا الكيد الذي ألهمه الله إياه وهذه السياسة المثلى وهل هذه سياسة فيها احتيال ومكر وكذب ووصول إلى باطل أو إلى حق إلى حق اخوه من أمه وأبيه هو اولى به من إخوته الذين هم من أبيه دون أمه يضاف إلى هذا سيترتب على هذا كما قال يعقوب بعد ذلك إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وأقدار الله مرتبة على بعضها وقدر الله الكوني إذا وقع على يد الأخياب يدل على أنه يرضاه ربنا القوي فهو محبوب له فكأنه أمر شرعي وهذا القدر على يد من جرى على يد الكريم بن الكريم بن الكريم على يد النبي يوسف على نبينا عليه الصلاوات الله عليه فهو حكم قدري شاء الله أن يتركب عليه ما يترتب لكن على يدي هذا النبي فيوافق محبة الله القوي وبالتالي هذا حكم شرعي يحبه الله ويرضاه كذلك تدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو وهو يوسف وكانت عمته وضعت المنطقة والحزام تحت ثيابه عندما كان صغيرا وقالت فقدت هذه المنطقة لاجل أن تثبت السرقة على يوسف لاجل أن يكون لها من حب هالة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا مراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا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 وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهعب اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 الشاهد فيها إخوة الكرام كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هذا محل الشاهد واسترسلنا في قراءة الآيات بعد ذلك وهي خير وضرك كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. وقال في حق خليله إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأ ذاك في العلم وهذا في الحكم ذاك في العلم وهذا في السلطان ذاك في الدعوة وهذا في السيف وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إذن اقتصرت على هذين المثالين وأثرت ذكرهما من الامثله الكثيرة المتعلقة بسياسة انبياء الله ورسوله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه التي ذكرها الله في كتابه لأشير الى امر لا بد منه هناك كما قلنا سياسة علمية لتأييد دين رب البرية وهنا سياسة حكمية في الحكم والسلطان لتأييد دين الرحمن ودين الله يتقوى بهذين الأمرين بحجة وبرهان وبسلطان معه سيف وسنان ولذلك إذا افترق هذان الأمران إذا نحينا الدين عن السياسة تخبطت الحياة وفسدت فالعلماء الذين يحملون الدين سيكونون في رحمة وعطف ورعاية الكافرين الملعونين اوليس كذلك علماء عندهم حجة وبرهان لكن ليس معهم سلطان ولا سيف ولا سنان من الذي سيرعى شؤونهم ومن الذي سيحكمهم ومن الذي سيدبر أمورهم في هذه الحياة ينفذ شرع الشيطان شيطان من الشياطين ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى ونضر محده في هذا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وهي رسالة مطروعة على انفراد السياسة الشرعية والموضوع ومجموع الفتاة في الجزء يتحدث الامام ابن تيميه عليه رحمة الله عن هذا الأمر فيقول إذا لم يكن مع العلماء سلطان ورضي العلماء بتحصيل العلم والعكوف عليه وما سعوا لإقامة سلطان وحكم ليكون الدين كله لله فهم ضالون كالنصارى تماما كما هو حال القسس والرهبان تنحوا عن شؤون الحياة وحكمها بعد ذلك الكفرة شر البريات فيريد منا من يدعون إلى فصل الدين عن السياسة أن يبقى العلماء كالقصص ضالون تائهون حائرون هذا يضربهم وذاك يقتلهم ولا ناصر له وحكم بلا دين هذا طريقة المغضب عليهم وهو طريقة اليهود الذين غضب عليهم ربنا المعبود الذين يريدون علوا في الأرض الحكم إذا تجرد عن الدين ما معاله إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة ولذلك قال الله بعد ذلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد فالحكم إذا تجرد عن الدين علو وفساد الدين إذا تجرد عن الحكم ضلال وضياع ضلال وضياع ولذلك صنفان في الأمة إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء يجتثون الشبه ويزيلون الأوهام من الأذهان ويقررون بالحجج والبراهين دين الرحمن ووراءهم بعد ذلك سلطان وسيف وسنان يدعو الناس إلى دين الإسلام بعد أن أزيلت الشبه فمن كابر وركب رأسه لا بد من علاجه وإذا لم ينفع معه الكلام فلا يصلحه بعد ذلك إلا السيف والسنان قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا علماء حكام لا بد من وجود السياسة والحكمة عند هؤلاء وهؤلاء، فالعلماء كما قلت يقررون دين الله ويدفعون الشبه عنه وأولئك ينفذون أحكام الله ويأخذون على أيدي المفسدين طرونهم على الحق اطرا وإذا صلح هذا الصنفان صلح الناس، وإذا فسد هذا الصنفان فسد الناس وفسدت الحياة. وهذا الكلام مأثور عن سفيان الثوري عليه رحمة الله كما في حيه الأولياء في الجزء الثالث صفحة خمسة وكان يقول هذا العبد الصالح لله قراء وللشيطان قراء وصنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء وروي الأثر مرفوعا إلى خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه في كتاب حليه الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ بن عبد البار عن ابن عباس مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء والحديث ضعيف مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكن كما قلت لكم إنه ثابت من كلام سفيان ومعناه صحيح فالحجة العلمية البرهانية النظرية لتاييد دين الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه السياسة في الأحكام وفي تدبير شؤون الأمة وفي الحكم بينهم كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء في الحكم والسياسة الحكمية نرفع درجات من نشاء في العلم والإرشاد والتبليغ والحجة والدعوة بالتي أحسن نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فدين بلا سلطان ضال سلطان بلا دين ظالم جائر فاجر يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام منهم من يريد علوا في الأرض وفسادا كغالب الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الرحمن أفسد بنظامه وعلاه وطغى وبغى وتجبر ومنهم من يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا يحب أن يتعالى وأن يتكبر لكن لا يريد أن يفسد في الحياة بقوانين وضعية يريد الزعامة والسلطة ليحكم بين الناس بالحق لكن هو ليكن له ما ليس لغيره فهو عالي وعند الله وضيع وإن حكم بالحق بين الناس وكل شيء بحسابه ومنهم من يريد في الأرض فسادة ولا يتطلع إلى علو كأكثر شياطين الإنس الذين يدعون الناس إلى الشهوات المحرمات من زنا ومسكرات ومخدرات وربا وغير ذلك يفسدون ولا يتطلعون إلىه إلى الحكم والسلطان ولا يخطر هذا على بالهم والصنف الرابع الذي هو غريب قليل لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين فدين بلا سلطان ضائع وعلماء بلا سلطة معهم تحميهم وتنشر دعوتهم ضائعة ضالون كالنصارى وحكم لا يتقيد بين جور وإفك مبين ولن ينتج عنه إلا العلو والفساد والكبر والغطرسة والظلم لعباد الله المساكين ولذلك آثرت ذكر هذين النموذجين كيف هذا آتاه الله السياسة العلمية ونحن بحاجة إليها وهذا أعطاه الله السياسة الحكمية في الحكم ونحن بحاجة إليها ولا بد من الجمع بينهما لتسير الحياة في أمان بسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وكذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إخوة الكرام فصل الدين عن السياسة ماذا يراد بهذه الجملة وما هي أخطارها ثم بعد ذلك سنناقشها ونبين فسادها وعوارها يراد بفصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة التي ترعى شؤون الأمة عن الدين أي لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين ولا يشترط في قوانينهم أن تكون مأخوذة من دين رب العالمين دون إنكار انتبه للقرآن العظيم هذا كلام الله حق والنبي عليه الصلاة والسلام حق لكن كل شيء الزعامة والسلطة ليحكم بين الناس بالحق لكن هو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 وبعد ذلك السلطان مكانه قصر الحكم مع أعوانه ووزرائه يقررون ما شاءوا قد يقررون أن اللواط حلال وهذا مقرر في بريطانيا هذا رأيه البرلمان بل وصلوا في هذه الأيام إلى أن التزاوج بين الذكور مشروع ويسجل هذا في المحاكم البريطانية لا دخل لقسيس ملعون يأتي ويقول كيف هذا تبيحون التزاوج بين الذكور يقولون له ما لقيصر لقيصر وما لله لله نحن الآن في مجلس العموم البريطاني لسنا في كنيسة إذا جئنا إلى الكنيسة دجل علينا بما تريد وأما إذا جئنا لمجلس العموم فلا كلام لك ولا دخل لك في شؤون الحياة اذا دين ضائع حقيقة ضائع ذليل, ذليل. مهين لا وزن له ولا رأي في الحياة من يريد فصل الدين عن السياسة يريد هذا تجريده الحكومة عن الدين فلا يشترط أن يكون في المسؤولين دين ولا يشترط في القوانين أن تكون مأخوذة من شريعة رب العالمين هذا معناها لكن شياطين الإنس ما عبروا. عن حقيقة فصل الدين عن السياسة بهذه الحقيقة المرة التي يردها كل مسلم فماذا قالوا لهم نفصل الدين عن السياسة يعني السياسة يتولاها صنف واعي ممتاز في الأمة وبقية بعد ذلك الأمة مسلمة من الذي قال لكم اتركوا دينكم كأنهم يقولون لهم الدين يرعاه فرقة والسياسة يرعاها فرق ولا تعارض بينهما يهمون الناس بهذا لكن حقيقة الأمر هو تجريد الحكومة عن الدين ولذلك الآن عندما جردت الحكومات عن الدين بقي حكم يقال دليله آية كذا أو حديث كذا أو يقال مادة كذا ومرسوم كذا مرسيم سلطانية أين النصوص الشرعية؟ قال النصوص الشرعيه هذا دين نحن الآن سياسة وحكم لا دخل للنصوص الشرعية في السياسة ولا في الحكم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب فإذا هذا هو المقصود من فصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة عن الدين ثم تجريد الرعية تبع لما لأن الحكومة نائبة الرعية في الحكم لأن الحكومة وكيلة الرعية في تدبير أمور البلاد فإذا كفر الموكل وتجرد من الدين أما يكفر الوكيل؟ أما يكفر؟ هذا وكيلك أما يكفر الموكل؟ الوكيل كفر وأنت رضيت به فماذا يكون الأمر القضاء على الدين من الحكومة ومن ومن الرعية لكن ستروه بهذه الكلمة المهذب هذا حال السياسيين الملعونين الماكرين قالوا فصل الدين عن السياسة يقصد منه القضاء على دين الله ليس في رجال الحكم بل في كل من أفراد القمة، لأن هذا الوكيل عندما كفريق موكله عندما رضي به وأنابه عن، ولذلك عندما لا يحكم بشرعة الله، والحكومة والورعية أنابت هذه الحكومة عنها، فما يجري على الموكل يجري على يجري على الموكل، ولذلك المراد من فصل الدين عن السياسة المراد أصالة. إلغاء دين الله والقضاء عليه لكن بعبارة سياسية بعبارة سياسية ربية كالسياسات الملتوية في هذه الأيام فيفصل الدين عن الحياة لا يقصد من فصل الدين عن الحياة أن الدين يرعى كما أنزله الله وأن أولئك لهم شأنهم لا وهذا سأقرره بأمور فانتبه لها اذا هذا هو معنى الفصل معنى الفصل تجريد الحكومة اولا من الدين ثم تجريد الرعية تبعا من الدين لئلا يبقى للدين وزن لا عند الحكومة ولا عند المحكومين هذا هو معنى فصل الدين عن هذا الامر خطر جدا ويترتب عليه احكام خطيرة منكرة فضيعة ما أعلم ستصلون الاشاء انتهوا الاخوه ام لا انتهوا عنده نعم إذا انتهيتم لأن ما عندي من أمور ثلاثة سأذكرها إذا بدأت فيها متتاجع لا أريد أن أقطعها وما أظنها تنتهي في أقل من ربع ساعة فهذه الأمور الثلاثه التي تحقق لنا وتبين لنا شناعة هذا الفصل وخطره وما يترتب عليه من فساد وضلال نتكلم عليها إن شاء الله في الموعظة الآتية ثم بعد ذلك نستعرض الأمر الرئيسي وهو مناقشة هؤلاء نحن فقط سننظر الآن في خطوره هذه الدعوة وشناعتها وماذا يترتب عليها من بلاء وضلال وفساد ثم سنناقشهم قوانينكم الوضعية التي زعمتم أنها تصلح الحياة وشريعة الله لا تصلح تعالوا لكنا نتناقش ولنرى أي الفريقين أحق بالهدى وبالشكمة وبالصواب والرشاد شرعكم أم شرع الحكيم الخبير نذكر ما في شرع الله من اعتبارات ومميزات ونقارن هذا بعد ذلك بالقوانين الوضعيات التي هي وضعية ووضيعة ليظهر بعد ذلك الحق نسأل الله جل وعلا أن يجعل هوانا تبعا لشرع إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته